والذي بعث في الأميين رسلا منهم يتلوا عليهم آياته ويذكّيهم ويذكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 117. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم 118. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 119. مثل الذين حملوا التوراة ثم ما لم يحملها كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الغالمين. قل يا أيها الذين هادوا.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 الذين آمنوا إذا نويا للصلاة ليوم الجمعة فسعوا فسعوا إلى ذكر الله وذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشو في الأرض وابتغوا من فضل الله، وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تدارا أو لهون فضووا إليها، إن فضوا إليها وتركوك قار. الله خير من الله ومن التجارة والله خير الوازقين